إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كرها المجرمون فما من لموسى إلا ذرية من قومه على خوف على خوف من في العول وملئهم أي أستله. وَإِنَّ فِي الْعَرْقَ لَعَالِمٌ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ فَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنْتُ أَمَانَةً بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُ إِن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فسدة للقوم الظالمين ولاجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأفيه أن تدعو آن حومكما بين صربيوتا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 ويشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم